واصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يَسْأَلُ حميم حميم يبصرونه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه Kalla innaha law nazzat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 Wielu z O, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بشهاد والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في لفضيله <تصفيق> الدكتور شارق والمغادر باذننا قادرون على ان نبدل خيرا مما نحن بمسب ترجمة <تصفيق> لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد